هو يعلم الجمع وما يخفى ونيسرك للسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى